الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظاهلين آمين فمن الله ممن كذب على الله بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاء أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عابدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن إنسى الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل رادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أورادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله على سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب سِيكَ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ وَمَنْ أَنْتَ عَلَيْهِ بِعَقِيلِ اللَّهُ أكبر